كَذَلِكَ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق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 أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على فنهن ربه كمن زين له سوء عمل كمن زين له مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ نَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ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 كمن هو خالد في النار وسقه ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك طالوا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 لا اله الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنْذِرُونَ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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ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 مَرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ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 وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَشَاءً قُرَّصُوا لَمْ يَبْعَدْ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَاءَ لِيَضُرُّ اللَّهَ لِيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْفِظُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولن تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا إلَى إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَلَا إِنَّ يَتَرَى إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلو ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء 129. ومن يدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن فَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدُّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَالَكُمْ